قلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه Madun hadana wal maula qara bil khairi يا حبيب الله يا طه النبي القلب متيم بطه النبي fact <mimitation>